ننتقل اليوم في سلسلة القدوات نقلة نتحدث عن الأنصار قليلا فإن الذي سبق من السير والأخبار والتراجم كان حديثا عن المهاجرين الأول والسابقين الأبطال وكما أن في المهاجرين أفذاذ وأبطال فكذلك في الأنصار ووقع اختيارنا على سيد من سادات الأنصار وهو سعد بن معاذ بن النعمان الأوسي رضي الله تعالى عنه وسعد إسلامه كان عجبا فقد أسلم على يد سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وهو سيد الأوس ومصعب نزل عند أسعد بن زرارة في بني عبد الأشهل وسعد أشهلي فهو من بني أشهل فهو أو اوسي من بني عبد الأشهل وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بني ساعدة وبني ساعدة هم أهل سهل بن سعد الساعدي تجد في السير وفي الأخبار وفي الأحاديث الساعد قال وفي كل دور الأنصار خيرا كل دور الأنصار خيرا وفي رواية عددهم قال خير دور الأنصار بني ساعد ثم قال بني عبد الأشهل وجعل يعددهم صلى الله عليه وسلم الأنصار عموما موقفهم في الدين واضح ومجاهداتهم بينة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 حب الأنصار من الإيمان حب الأنصار من الإيمان وللنبي صلى الله عليه وسلم مواقف طويلة مع الأنصار نرجع إلى مصعب بن عمير وأسعد بن زراره عند بئر يسمى بئر مرق جلس مصعب بن عمير وأسعد بن زراره يحدثان بني عبد الأشحن في حائط في جنينة فسمع بهم سيد الحي سعد بن معاذ فاخذ حربته رمحه وجاء يمشي اليهم فراه اسعد بن زراره من بعيد قال يا مصعب هذا سيد قومه فاخلص فيه فجاء ووقف وقال جئتم الى حينا تسفهون الهتنا وتطعنون في ديننا وفي دين ابائنا إن كنتم ترغبون بأنفسكم فاخرجوا من هذا الحي فقال له مصعب رضي الله عنه ولله دره قال له أنت رجل عاقل وسيد مطاع اسمع كلامنا فإن أعجبك فكان بها وإن خرجنا وتركنا لك الحي قال انصفته وهذا رد رجل عاقل قال له انصفته ثم اتكع على حربته وقال تكلم منذ أن بدأ مصعب يقرأ القرآن ويشرح ظهرت اسارير الإسلام على وكي سعد فأسلم لكن إسلامه لم يكن عاديا ذهب سعد بن معاذ فجمع الاوس جميعا من بني عبد الأشهد ووقف فيهم خطيبة وسيد بن حضير كان معه لما راه ذهب ورجع قال والله رجع بغير الوجه الذي ذهب به سأل بني عبد الاشل قال ما تقولون في وكيف تجدونني فيكم قالوا سيدا مطاعا سيدا مطاعا ونجيبا فينا قال والله ان كلامكم علي حرام رجالكم ونساءكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله قال لهم والله ذول تاني أسلم عني ما في وزول إنهم معي ما في إلا تخشوا الدين ده وخشت نتين ذاته قبل شوي بس خش لكن في ناس بيخشوا الدين مما خشوا يوم الليلة حاجة سواء ما فيه في الدين ده خصم من رصيد الإسلام وفي ناس بيخشوا في الدين لما نخش ذاته بيخوش بيفهم بالنسبة الخواجات ده لما يستم ومسوا بيفهم أنا لقيت منه ناس والله ما شاء الله ناس قاطعين في الدين ده قاطعين يقول يا أخي أنت المسلسلات ده البلاط عريانات المسلمين أقول لا مسلمين مسلمين كيف يقولني كيف مسلمين ده ده خواجه خواجة يقول كيف مسلمين ده مسلمين أقول لا مسلمين حتى أنا كفرهم يعني يقول كيف مسلمين والناس اللي بفرجوا ده مسلمين وتاني مش مسلمين ده المصلية كمان وفي الجوامع ويتفرد في المسلسلات هذا يعني يقول شنو مغترب جدا مستغربين والله في واحدة من روسيا ولا من وين من المحلات اسلمت أسلمت يا جاتني جاءتني لتك انت الشيخنا الغنى ده شو ده جاءتني أخذ إذا عد كلها غنى ده غنى في الدين فيه وطلب في الدين ما في والله بيكونوا صادقين صديق بيكونوا صادقين أما الزوالة اللي جاءت دين من يومه سموه مسلم وضبحوا له ودي مسلم ده ترى قاعد بس كده لا بس في الدين ده ما بسوي حاجه بيسووا الناس ان جوظل الواحد بيدخل الدين بقناعه وبيفهم فسعد رضي الله عنه دخل الدين بقناعه وبفهم جميع بني عبد الاسد استموا في تلك الليله القبيله كلها استمت قال له كلامكم علي حرام رجالكم ونساءكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله يا سلام يا اخي لكن الصحابه دي عجيبين أسلم سعد وأسلمت أمه تكلم عن امه شوية أم اسمها كبشة وبعض أهل السير يقول كبيشه بنت رافع ابن معاوية ابن عبيد بن ثعلبة الخدرية الخزرجية فسعد أبوه سعد بن معاذ بن النعمان أوسي وأمه خدرية خزرجية وأمه امرأة مؤمنة أنجبت سعدا وعمرا وأوسا وإياسا وعقربا وأم حزام دين أولادا أول امرأة من الأنصار بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاء المدينه هي ما استمت على دولته ولده دول دول قال له والله ما بنضم مع زول إنا تخش في الدين ده ما بنضم معكم إنتوا عارفيننا أنا زول كويس هاي بس قال لهنا الدين ده خلاص أسلمت أم استمت من جملة من استمت جاء النبي عليه الصلاة والسلام ويكفي الأنصار شرفا وفخرا أنهم هم الذين آووه صلى الله عليه وسلم نزل في بيت خالد بن زيد ابن قليب المعروف بأبي أيوب الانصاري ودار أبي أيوب شرفت بنزول النبي صلى الله عليه وسلم فيها وبالتالي سعد وأمه سبقه أمه شهد لها ولدان بدرا سعد وعمر وقتل عمر يوم أحد وقتل من بني عبد الأشهل يوم احد إثنى عشر رجل يوم أحد ثور ولده ولما رجع نفسه من احد كان على فرسه وسعد بن معاذ يمسك بلجام الفرس فجاءت كمشة من ترافع ابن معاوية ابن عبيد ابن ثعلبة الخدرية الخزرجية السيدة الشريفة جاءت تشق الصفوف فقال سعد يا رسول الله أمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بام سعد فوقف لها على فرسه كان في الفرس لما جاءت وقف فعزاها في ولدها عمرا وعمر يوم أحد قتله ضرار ابن الخطاب اخو عمر ابن الخطاب قبل أن يسلم والله يا اخوان الدين ده فرق بين الناس دي خلاص كويس دي بتجمعنا المصالح وبتفرقنا المصالح عدل على المصالح ونفترق على المصالح شوف لما راها عزاها في ولدها عمرا قالت له لما رايتك استشويت مصيبتي يعني رايتها شويه كلمة شويه من صميم اللغه بالمناسبه الفصحى شويه استشويت مصيبتي اي رايتها قليلة قال ابشري يا ام سعد وابشري قومك ان قتلاهم ترافقوا في الجنه جميعا قتلى بني عبد الاشهر كلهم لموهم في الجنه مع بعض وقالوا تكبوا مع بعض سوا وانهم شفعوا في اهليهم جميعا ثم سعد شهد أحدا وشهد من في قبل بدرا وشهد الأحزاب وهي كانت من أصعب الغزوات حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما وإنهم بعد أن فر وكان دائما يعتز بذلك يقول يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ألبت قريش أحزاب العرب من غطفان وغيرها 12 ألف مقاتل جاءوا يحاصرون المدينة وحفر الخندق وكان في جملة من خرج سعد وكان سعد رجلا طوالا طويلا وكان أبيضا وجميلا وحسن اللحيه وكان بارز الأطراف فخرج إلى الخندق وقد دفعته امه وشجعته أمه رضي الله تعالى عنهم جميعا إلى الخروج فخرج إلى الأحزاب لما رد الله الأحزاب بكيدهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال قال صلى الله عليه وسلم أما وإنه بعد الآن نغزوهم ولا يغزوننا تاني من الأحزاب قريش ما رفعت لا سلاح جات على المدينة إلا ما شلونا الرسول صلى الله عليه وسلم مش في الحديبية ومش في فتح مكة فسعد ظهرت له كرامات عجيبة رجل من قريش يسمى حبان ابن العرقة رمى يوم الأحزاب سعدا بسهم فضربه السهم في أقحله العقحل هو الضلع أو أي موضع من مواضع شنو من مواضع الدم والشرايين الكبيره فقطع اكحله فنزف وجاء الاحزاب في شوال وحاصروا المدينه شهرا شهرا ارسل الله الريح وجنودا لم يرها الصحابه رضي الله عنهم ويوم الاحزاب كان يوم من الايام الصعبه جدا حتى حذيفه بن اليمان رضي الله عنه حذيفه بن اليمان بن حسن رضي الله عنه فعل التابعين قال أحد التابعين لحذيفة أما وإنا لو أدركنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جعلناه يمشي على الأرض فقال له حذيفه لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض والله لقد رأيتني يوم الخندق يوم الأحزاب البرد شديد والجوع شديد يا ربنا قال جاءوكم من من فوقكم ومن أسفل منكم وشنو الأبصار دي أبصار من غده الصحابه في السن الف صحابه ابصار وزغب و بلغت القلوب الحناجر بقلوبنا يعني لن كنا متنا اذا كان الصحابه بلغت القلوب الحناجر لن كنا متنا قبلنا والله العظيم الموقف برد شديد وجوع رسول الله رابط احجار يا الناس جعانين والعدو قدامهم والبرد شديد والظلام ويهود بني قريضه نقدوا عهدهم في المدينه وبداوا كانهم يريدون الغدر بالمسلمين الناس عاشوا في, في ضيق ضيق شديد القران شبه هذا التشبيه واذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا شوف زلزلوا دي قال الرسول قاعد الناس قاعدين قال من يقم الى القوم قال داير واحد فيون قال الصحابه قاعدين كلهم قال لهم من يقم إلى القوم يخذل عنها يمشي خص نص المعسكر يقول أخواننا رجعوا ماء ودنيا الليل وكفية القدور ويكون رفيقي في الجنة قال حذيفة فلم يقم أحد زول قام ما كرر تاني زول قام ما في في الثالثه قال أين حذيفة بن اليمن قال لما سماني لم أجد بدا جاء باسمه ما في المخارجة تاني أهمي شوية تاريعة قال لك حذيفه قال فاوصاني الا احدث شيئا وان اخذل وان ادخل في القوم قال والله مشيت الى معسكرهم كاني امشي في الحمام زي ماشي في الموت كانه ماشي في الموت مش في الوطن ماشي في الموت شاهد سعد هذه الغزوه وضرب في أقحله في شوال حاصروا شهرا كاملا في اخر ذو القعد ذو في آخر ذو القاعدة مات سعد بعد شهر من الجراح فتق عرقه فنزف حتى والخيم ضرب له رسوله خيمه بالقرب من المسجد نزف دمه حتى وصل الى المسجد الفتق الجرح اضحى سعد ونزل الدرب وما قادر كواه النبي صلى لكن سعدا دعا ربه قال اللهم ان وضعت الحرب بيننا وبين قريش فخذني اليك وان لم تضع الحرب بيننا وبين قريش فابقني اجاهد الكفار لما حصل ذي موت سأل الله قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بحلفائي وموالي من بني قريظه الغدر دين دار الشفة فيهم جل ما يموت إلا شفه فوقف الجرح فما قطر قطره نقط الدم نزل بعد شهر غزا النبي بني قريظه وحكم فيهم سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات فتق الجرح ومات سعد في اواخر ذو القاعدة وفي اوائل ذو الحجه من السنه الخامسه من الهجره النبويه سعد ده حجب براو ام براو شو بزوده دع ربنا كيف حبان ابن عرقا رماه بالسهم فكان سببا لموته رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق رجع من الخندق من الغزوه وجلس يضع الأسلح فجاءه جبريل وقال له أوضعتم السلاح يا محمد قال بلى قال إن الملائكة لم تضع السلاح بعد طوال من الخندق إلى بني قريثة وقد جاء جبريل يركب بغلا في صورة دحيه. رضي الله تعالى عنه في صورة دحيه. ابن خليفة الكلبي حتى الرسول قال للصحابة شفت جبريل قال ما شفنا قال له ما زوج بحمار قال نعم دحية جمع الشباجاي قال له هذا ما دحية هذا جبريل طوالي قاعدين يملسوا جبريل قال لهم ما في ملس طوالي طوالي قال مقولته المشهورة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة ما شو بني قريضة ما شو بني قريضة وسعد يداوى حاصرهم لأن بني قريضه أودين وردت في صورة الأحزاب هم الذين أنزلهم الله من الذين ظاهروهم من, من من أهل الكتاب الذين ظاهروا قرشا من أهل الكتاب أنزلهم الله من شنو من استصاصهم بعد أن قذف في قلوبهم الرعب يقتلون فريقا ويأسرون شنو فريقه واورثكم ارضهم وديارهم شوفوا الكلام ذا كيف حاصروا دار قاتلوا خلاص غير ان ثعلبه بن سعيه ابى ان يغدر من بني قريضته هذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم يفر وينجو وقال نجاه الله بوفائه اما بني قريضه حاصروا قبلهم حاصر بني قينقاع وبني بقينقاع طبعا كان في حرب من الأوس والخزرج بني قينقاع يهود بيجيفوا مع الخزرج ناس عبد الله بن أبي بن سلول وبني قريزم بيجيفوا مع منو مع الأوس وسعد سيد الأوس قام لما حاصر بني قينقاع جاء أرسل غضبان الغضبان جدا من بني قينقاع وذلك بعد بدر وبني قينقاع هم اليهود الذين نقضوا العهد بعد أن كشفوا عن عورة امرأة مسلمة فسير النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم واراد قتلهم قيدوا ربصهم لذلك تلو فجاء عبد الله بن ابي بن سلول يأخذ النبي من رداء وجره شوف سؤال أدن وجره يقول له موالية أتحصدهم بين عشية وضعاء في النهاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله يلعنك ويلعنون تركتهم لك أخرجوا من المدينة كلهم ديل بنو قينقاع موالي الخزرج طوال الأوسيين كلهم الصحابه فيهم قالوا يا رسول الله هب لنا موالينا من بني قريزه كما وهبت بن قينقاع لإخواننا من الخزرج الناس اجتمعوا واليهود اجتمعوا قال أترضون بحكم سعد سعد بن معاذ أترضون بحكمه قالوا بلى قال الهب وأت به فجيء به على حمار ودمه يجري فلما جاءوا لينزلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم فانزلوه حتى يكون حكمه اوقع في النفس سعني اجتمع الناس دارين كلمته حكم بان كل رجل انبت ان تضرب عنقه بالسيف قال اي زول طلع سعر لا يضرب رأسه مره واحده والنساء تسبى والارض تغنم انتهى الحكم قال الصحابة الصحابه الصحابه من اوس التانيين ما منافقين كانوا يقول لي سعد يا سعد اتق الله في موالينا ارفق بهم حكم الحكم ده قال صلى الله عليه وسلم اما وانه حكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات قال لهم ده حكم الله ذاته الحكمه داير الله قال انا داير اموت والله ما اموت واغش في الدين قال العليء ومشهر طوالمه حكم فيهم مثلا في بني قريضة وحصل فيهم طبعا يعني بني قريضة ذات ناس فيه فرسان زي الزبير بن باطة الزبير بن باطة ده من بني قريضة قرضي ذكر رجل فارس فرس شديده بعدين الرسول اللهم جابوا كلهم وقفوا الصف وخد لهم الاخاديد في المدينة وضرب أعناق كله الرماون جوا النادي لما جاء الزبير بن باطة ليقتل جاء قيس بن ثابت بن شماس الأنصاري قال يا رسول الله إن للزبير بن باطة علي يد في الحرب من الاوس والخزرج قال هو من الخزرج قال له يعني قبضني وخالها ذهبت لني وأنا ما عندي سلاح قال فجز رأسي وأطلقني فوهبه لي بيده علي قال وهبته لك عشان يستوهموا، يقول له خلاص فكوا ج قال لي يا زبير لقد سأذنت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا بيجروا الزبير لا هي الزبير ابن باطا قال له أطلقته لك قال لي خلاص بعد شوي قال له لكن وماذا يفعل شيخ كبير ولا عيال له مثل رسول الله قال له إذا قال عياله قال وهبنا له عياله ج رجع له قال له لكن أبش بدون مال أبش وين قال رسول الله قال رسول الله ماله قال ردوا عليه ماله تاني قام سأل قال ماذا فعل حيي بن الاخطب وماذا فعل فلان يسال عن بني قريظه قائد بني قريظه وكعب بن اسد ده قائد وبني قريظه يهود مترتشد ما, ما فيهم فايده بعد ما نقضوا العهد وكعب ده ما كان ده نقض عهد لكن هو يسوع سيدون لما جاي يسوقوا يسوقوا للموت الكذب يسالوا قال لهم ما قال لهم في كل موضع لا تعقلون يعني في الصحونه يا يعني أحبتهم من لا يريد سوء يقتلون يسألوا فقال له فقال له والله يتوب ما فاهمين في كل موضع لا تعقلون الزبير ده لما قال لك كعبي مات وحييمان قال الحياة بعدهم حرام يا قيس إن كنت تريد مكافأتي فقدم عنقي للقتل لأقتل فقدمه قيس لتضرب عنقه فضربت عنقه ومات إلى النار لكن برضو رجاله عنده رجاله برضو وده النار لكن مات بالرجاله في النار لما نجي المودة والله بجهجة وجهجة بتمنمل ويبك بكة البكة بخارجك ما تلك خليك راجل وأثبت وكذا رضي الله عنه سعد ونحن نتكلم عن سيرة عظيم من العظماء لما نفذ فيهم الحكم مات سعد في كتب السير والسنن جاء جبريل عليه السلام معتجرا بعمامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد أي ميت هذا فيكم الذي فتحت له ابواب السماء واهتز له العرش فجرى النبي إلى خيمه سعد فوجده قد مات جبريج قال له في زول مات فيكم واحد من اصحابك جبريجات ما عرفوا قال فواحد من أصحابك مات السماء دي تهزت وتفتحت طوال جرى لخيمة سعد فوجد سعدا قد مات وورد في الصحيحين وفي النساء والترمذي وغيره قول النبي عليه الصلاه والسلام سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن لموته في الصحيحين ما في كلام وفي بعض كتب السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل لموت سعد سبعون ألف ملك لم يطئوا الأرض من ذي قبل سبعين ألف ملك قبل كده نوجه اصلا بس جلموا السعد مات هو في السابعة والثلاثين كل هذه الحفاوة وكل هذا الاهتزاز للعرش وفتح السماء ونزول الملائكه لرجل في السابعة والثلاثين من عمره وهو سيد قومه وأسلم الإسلام الذي رأيتمه عمره 37 وثلاثين سنة دسعد بن معاذ وفي البخاري في مناقبه أرسل وسلم جيشا إلى أكيدر دومة خارد وليد فجاءوا بثياب حرير حريرية فخمة عجب منها الصحابة يلمسونها قال أتعجبون منها لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها في البخاري مناديل بس مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وشيع النبي سلم سعدا وأنزله في قبره وتغير وجهه قال إن القبر تضايق على صاحبكم حتى ضمه ضمه حتى اختلجت والاصل في مسلم الحديث قال ثم فرج عنه الآن كانت عائشة تقول لو كان أحد من منها نجا منها سعد بن معاذ وسعد بن معاذ هو الذي يوم بدر قال كلماته الحارة وعباراته المضيعة آمنا بك وصدقناك وعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا سن حبل من شئت واخطع حبل من شئت ووادع من شئت وحارب من شئت فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر في سبيل الله لخذناه معك وما تخلف منا أحد وانا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء لعل الله تريك ما تقر به عينك يا اخي سعد والله سيد 37 سنه لما مات رضي الله تعالى عنه 37 سنه يا سلام سعد وضمه القبر ضمه وقالت ام سعد في سعد وسمع النبي عليه الصلاه والسلام ويل ام سعد سعده صرامه وحده ولد كده قالت ويل مسعد سعدا صرامة وحده وسؤددا ومجدا ده ولده وسؤددا ومجدا يسد به مسد يقد الهام قد الهام يكتب عن رؤوس قط بشكل في ولده ويل مسعد سعدا قال كل نائحة تكذب إلا أم سعد هكذا قال صلى الله عليه وسلم كل نائحة تكذب إلا أم سعد ويل مسعد سعدا صرامة وحدة وسؤددا وسؤددا ومجدا يسد به مسد يقد الهام قد رضي الله تعالى عنه ونزل في قبر سعد وسيد بن حضير وسلامة ابن مسلمة بن دقش وأوس ابن الحارث بن عمه نزلوا في قبره وانزلوا سعدا رضي الله تعالى عنه ودفن في البقيع وهو من الصحابة القلة الذين صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مات في حياته صلى الله عليه وسلم بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من اليوم سائد الرب جل وعلا يتقبل منا وإياكم أجمعين نسأل الله يوفقنا وإياكم وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته